لا, لا, لا القرآن الا الله الله الحمد لله What فاذر الله على هم تسفين أنت إن كنتم ولا إن الله لا يضيع أجر العبنين الذين استجابوا لله الذين استجابوا لله بعد ما أصابهم الطرح للذين أحسنهم واتقوا Uh mm -hmm.